اَمَّا زِمَّ الشَّائِمِ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ إِن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ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 فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا, إنا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 املهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن, إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعتا أبصارهم ترهقهم ذلا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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبت لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه نبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما, لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر غُرُّ لِلْعَالَمِينَ